بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى حمدا يليق بجلاله وكماله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسعد بلقاء حضراتكم مع برنامجكم أعظم آية والذي يسعدنا كما عودناكم أن يكون فيه ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعصرة مرحبا فضلك دكتور مرحبا شهر مصطفى ومع أنوار آية الكرسي هذه الآية العظيمة ومع العظم التي تتجلى وتتفجر بالحديث عنها ينابيع الحب والقرب من الله جل جلاله وهو عز وجل يدعونا أن نتفكر ويتعرف وتودد ويتحبب إلينا بأن يقربنا منه عز وجل بمعرفة اسمه الأعظم وصفاته العلى وملكه سبحانه وتعالى وأن الأمر كله له وهو العريق العظيم الحقيقة آية الكرسي ربما رأى السادة المشاهدون المتابعون لهذا البرنامج هذه الآية التي نقرأها في ثواني معدودة يعني كيف يكون كل هذه المعاني كيف تدور حولها كل هذه كيف كان غائبا عن هذا الأمر هذا يدل على أننا ينبغي أن نجدد معرفتنا بالله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم وتدبره وسؤال العلماء عن معاني آياته وانتفسيرتها والإصغاء والاستماع بإنصاط لما يصحح عقيدة الناس في ربهم عز وجل من خلال أعظم آية في القرآن الكريم العلاقة بين عبودية الله سبحانه وتعالى وبداية هذه الآية الكريمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا هو سؤالي الذي أسأله لفضيلة الدكتور محمود عبد الرازم مرحبا شيخ مصلاح الله فيك. فيك. الحمد لله والصلاة والسلام ونصول الله ربنا سبحانه وتعالى بدأ آية الكرسي بأعظم اسم اسم الجلالة الله وأيضا آية الكرسي فيها أعظم رسالة إلى البشر أن الله تبارك وتعالى يخاطبهم هذا وصفي وأنتم عباد شئتم أم أبيتم فتخيروا نوعية المعبود فإن كان معبود يتصف بمثل وصف اللي في آية الكرسي فاعبدوه لا إكره في الدين مم. فبدأ بأعظم اسمه واسم اسم الله عز وجل والعظم في اسم الله جايز هذه النقطة تحتاج إلى بعض الإضاحة أن دلت على معاني التوحيد يعني اسم الرب يدل على توحيد الرغوبي واسم الإله يدل على توحيد الألوهية والألوهية معنى العبادة هنا نعم. واسم العلي والأعلى لأن ربنا ذكر العلي بالذات في آية الكرسي يدل على توحيد الأسماء والصفات فالعلوم المطلق علوه القهر والشأن علو والفوقية لكن اسم الجلالة الله دل على هذه المعاني الثلاثة مجتمعة فالله عز وجل هو رب العالمين وهو المعبود بحق وهو الذي لا سمية له ولا نظير هل تعلم له سمية ليس كمثل الشيء وهو السميع البصير فاسم الله بدأ به أعظم آية اللي هي آية الكرسي ثم قال بعدها الله لا إله إلا هو الإله طب واحد يقولك تمهو الإله بمعنى الله نقول لا دللت الإله هنا الله لا إله إلا هو نفي الألوهية عما سوى الله وإثبتها لله تبارك وتعالى وحده إثبت توحيد العبادة عز وجل إن لا إله إلا الله مش بس عبادة لا ده بتثبت توحيد العبادة عز وجل فواحد يقول طيب يعني هل هناك فرق بين العبادة وبين توحيد العبادة اللي عز وجل فرق كبير جدا جدا جدا نبدأها بمعنى العبادة لا. ولازم يكون المعنى يعني واضح جدا بالنسبة للمشاهدين أصل الشرك هيوضحنا المسألة دي أما نتكلم ويقولك أنا عايز أعرف الشرك أصله إيه ومصدره إيه الشرك أساسه التشبيه جاي من المشاركة يعني اتنين اشتركوا في وصف فلما واحد يتشبه بواحد في وصف يقول اشترك في الوصف أصل الشرك جاي من المشاركة ومن المشابهة دي شبه دي يعني ليه حق قد حقك احنا اتنين شركاء اشتركنا في صفة المعينة او في ملك, في ملك المعين فلما نقول أصل الشرك بيرضي الى ثلاثة انواع من التشبيه اما ان الشخص نفسه يتشبه بالخالق زي نعم. ما حصل من فرعون قال أنا ربكم الأعلى ده بيسموه الشرك في الربوبي إنه هو مش عايز يبقى عبد يريد أن يجعل نفسه ربا قال أنا ربكم الأعلى ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثلا الشأن النمرضي كان عام نعم. بعد أية الكرسي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي وميت قال أنا أحي وأميت فأراد أن يشبه نفسه بالله تبارك وتعالى والخصلة ديت موجودة في سائر البشرية إلا من رحم الله عز إما في البعض أو في الكل يعني ممكن واحد يتشبه بالله في كل خصلة أو في بعضها حتى يصل إلى درجة الكبر لأن الكبر بابه الشرك في ربوبية على طول لا. إذا صلى الله عليه وسلم قال فيه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال وذرة من كبر يبقى إذاً هنرجع لقضيتنا أن التشبه بالله الشخص النفس يتشبه بالله سيوقع في ما يسمى بشرك الربوبية لأنه عايز يعمل نفسه رب والمفترض أن يكون عبد قال أنا ربكم الأعلى آه لكن لو جعل نفسه عبدا يبقى حينفي شرك الربوبية مم. يبقى العبودية بالضرورة في شرك, شرك الربوبية إنه ما يعالش نفسه رب مم. حيبقى عبد ما هو لك أنا عبد لكن ما ينفيش شرك العبودية إيه هو شرك العبودية إنه يشبه غير الله بالله يعني شبه المخلوق بالخالق فيعظم المخلوق كتعظيم الخالق أو يعتقد فيه ما يعتقده في الخالق ومنها قول الرجل ما شاء للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال و... أجعلتني لله ند ولذلك إن مش بس هو اللي ينفي عن نفسه وصفة ربوبية قول أنا عبد مم. العبودية تنفي أن يكون الشخص يتشبه بالله في الربوبية مش عايز أقولك أنا عبد مش رب مم. فالعبودية بتبني عليه كسامت إنما لو عالى وبغى وطغى هيظهر حاجة جديدة اسمها الطغيان الطغيان تجاوز الحد ما يبقاش عبد انت تقصد يعني العبودية اعتراف وتحقق ممارسك حتى يكون عبدا فتنفي عن نفسك الطغيان وتنفي عن نفسك وصفة ربوبية لان هو ان لم يكن عبد مش هيبقى رب لان هو موش رب ولا حاجة ده هو عبد غزبا عنه بس في الحالة دية بنسميه طاغي طغى بغى الطغى المعنى الزيادة عن الحد حد العبودية فأراد أن يخرج عن حده ومنها الطغوت ومنها الطغوت ما هو مم. سمي الطغوت ليه مم. يعني تجاوز حده فأراد أن يتشبه بربه فهو ليس رب بل هو عبد فقير إذن هو طغى وبغى وخرج عن حد العبودية إنما في الأصل ان المنفرد بالربوية ربنا سبحانه وتعالى بس سبحان يعني هو محمد. الرب بس وما سواه عبد له شام أبا إن كل من في السماوات الأرض إلا آت الرحمن عبدا لكن فضل دكتور يعني ما, ما الفرق بين اختلاف هذه البدايات الله لا اله إلا هو الحي القيوم هو الله هو الله الذي لا اله إلا هو هو يبدا بهذا تعريف بشكل آخر يعني هل هذا الاختلاف يعطي دلالات مختلفه هي هتبدي دلاله من ايه من فهمنا لكلمه التوحيد ما احنا دلوقتي لازم نفرق والمشاهد يفهم الفرق بين العباده وتوحيد العباده لله امم العباده تنفي شركه الربوبيه على طول عبد يبقى واحد قال انا عبد امم فهو, فهو رب. ليس رب فهو ليس رب م. يبقى اذا تنفي شرك الربوبيه نعم. لكن ما تنفيش شرك العباده شرك العباده هو ايه شرك العباده ان هو يشبه المخلوق بالخالق مش هو بقى اللي بالخالق لا هو بالخالق. كتعظيم الخالق عايز تقول يا دكتور أن كون الإنسان يقول أنا عبد لا يدل دلالة نهائية على أنهم وحد توحيد كامل لا حتى ولذلك الرسل ما جاءت مم. لتقول للناس كونوا عبادا لأنهم عباد شاوهم أبو فلك إزاي إنما جاءوا يقولون أعبضوا الله ولا تشركوا به شيء إذن هنا ظهرت دلالة أخرى لي الآن في قول الله تبارك وتعالى وإن كان كل الناس عباد لله بالضرورة والجبر والقصر يعني أنهم مخلوقين لكن هنا تلعبودية الموحدين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأده إن خصهم أنه كل عباد الرحمن إياك نعبد م. قصد العبادة لله الواحد أيوة. الرسل جاءت ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واشتنبوا الطغوط لأنه سماه هنا طغوط لأنه يريد أن يجعل نفسه ربا نعم ولذلك هنا في المسألة دي نقرر الكلام عن العبادة الأول أي. العبادة خضوع لله تبارك وتعالى عن محبة فمن خضع لله عن محبة فقد عبده لكن دي ما تنفيش الشرك يعني ممكن يعبد ويشرك فيعبد الله ويعبد كمان واحد تاني مع الله عز وجل زي ما ربنا سبحانه تعالى قال إيه وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ هم بيحبوا غير الله عز وجل زي يحب الله عز وجل والمفروض أن تصل في المحبة لله وحده وقصدوا بأعمالهم وجه الله ووجوه الناس ووجوه الناس ده من وإن كان ده يمكن بأشركه أصغر لك أنا أتكلم مع السلام لما يعظم مخلوق كتعظيم الخالق وحنشوف أمس على ذلك يعني عندنا مثلا عيسى عليه السلام ربنا سبحانه تعالى عشان ينفي عنه صفة الربوبية ويثبت له كمال العبودية لأنها شرف نعم. شرف أن واحد يكون عبد الله عز وجل الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ على أساس ينفي عن عيسى عليه السلام مسألة الربوبيع سؤال عيسى هو ابن الله أو هو الله عز وجل أخبرك إزاي قال سبحانك أنت متنزه عن ذلك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ومن جمال هذه ال ال الآية وعظمتها أن سيدنا عيسى نبي الرسول العبد لله الذي لا يستنكف أن يكون عبدا لله لا يستنكف المسيح نعم هو حينما سئل هذا السؤال لم يجب بالنفي إنما أجاب بالتنزيه بالتنزيه سبحانك, سبحانك. سبحانك. كمال المبالغة في إثبات العبودية لله عز وجل الواحد عبد وكمال الربوبية رب العز يعني كأنه يقول لا يتصور هذا من الأصل يمكن. سبحانك أنت مناسبة أن أقول والذي سبحانه الله يعني الزعم أنه لا نعم. لقد كفر الذين قالوا ان الله البسح ابن مريم مم. او حتى هو ابن الله عز وجل هذا الكلام لا يجوز ولا يعني هؤلاء خالفوا فطرتهم وخالفوا دبيتهم في انه يقول ما قلت لهم إلا ما امرتني به وهذه هذه حتى الصيغه في القرانيه ورب. فيها رائحه عطر العبودية قال سبحانك ما يكون لي ما أن, يكون ان اقول يكون لي ان لي ما, ليس ما ليس لي بحق. حق يعني هو الحق لك وحدك في هذا في هذا أنت المعبود بحق إذن العبادة هناوت معناها نافي للربوبية بالنسبة للعبد وإثبات الربوبية بالنسبة للرب فالعبادة تثبت أنه عبد ان الشخص عبد وأن الحق سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية نعم بس برضو دي موجودة فطرة في البشرية نعم يعني هنا دلوقتي ما هو المشركين المشركون قال الله لهم ولا وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضِ لا الله. وما أخرجهم, هو... وما أخرجهم هذا عن الشيط يعني الشرق. مش مجرد الاعتراف يبقى لازم الكلام على توحيد العبادة اللي نكلم عنه آه. لاحقا لكن عايزين نتكلم دلوقتي في قبل هذا اللي عايز تقوله هناك فرق بين العبادة وبين العبادة. توحيد العبادة فالله نعم. دعا العبادة إلى توحيد العبادة لأنه هم عباد فقراء بزواته سواء أن انت قلت لا أنا رب أفن الدليل الرغبي أن بعض الناس وصل به الطغيان لأنه هو يعني يتناسى ان في خالق الكون وأن الكون ده بتاعه يعني تصور مثلا لما واحد يكون في عايش في الحياة لنفسه ويرى كل شيء على أنه متحكم فيه وفي قبضته ويتناسى أن فيه ملك الملوك من فوق عرشه مطلع عليه فدي قضية هو لما يغفل عن هذه المعاني يبقى هذا لا يريد أن يجعل نفسه عبدا زي ما فرعون قال انا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري فلما يصل هذه الحالة هنا في حاجة ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يتركه يعني لو فيه ظالم ليه الظالم احنا منعرف نهايته لما زلم يزيد لأن ربنا سبحانه تعالى قال عن فرعون فكذب وعصى ثم أطبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الأعلى فلما يوصل للحالة اللي فقمت الظلم والطغيان دي انت خرقت عن طور العبودية لو ربنا سبحانه تعالى تركه تبقى مفسدة فأخذه الله نكل الأخرة والأولى مم. إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى ولذلك قال الله تبارك وتعالى فالحديث القدسي وده في الصحيح العظمة والكبرياء اريدائي من نازعني فمن نازعني واحدا منها عذبته في روايه قسمته لان ربنا لن يتركه الا هيبقى في الكون هيفسد لو إن الناس التفوا حول فقير بذاته جعل نفسه ربا والها وما هوش عبد الله عز وجل فهيروحوا له فاذا توجهوا اليه هو لا اله ولا حاجه لو كان اله يعني زي ما قلنا في الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين إن كان له ولد حقيقي يقدر يغنيكم فأنا أول واحد أعبد معكم وفرعون فرعون نفسه حينما يعني من مصلحة العباد بالفطرة السليمة والعقل الصحيح أن يكون الله سبحانه وتعالى ربهم الواحد الأحد الذي يملك الرحمة ويدعو إليها ويرحم العباد وإلا لما قال فرعون أدع الربوبية والألوهية معا قال أنا ربكم الأعلى وقال هناك ما علمت لكم من, من, من إله غيره هل كان رحيما لمن يدعي أنه إلههم ذبح <تصفيق> أبناءهم واستحيى نساءهم ولذلك لو طرقوا الحق سبحانه وتعالى لَفَسَدَ لِسَّمَاتُ الْأَرْضِ لكن هنا ارتباط بالتوحيد والرحمة لا إله إلا هو الرحمن الرحيم شوف ربنا دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول صح. فيها يا شيخ مصطفى لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدت. لَفَسَدَتَهِ وقال ما اتخذ الله من وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله من مخلق علم ولا على بعضهم على بعض فالناس يروحوا المين والدرهم مين وده يحصل في واقع الناس في اختلاف الله على الله الملك والحكم يعني سبحانه وتعالى أنت يعني سقط لنا عديد من الآيات التي تؤكد هذا المعنى أقول سبحان الله أيضا من رحمة الله الواسعة أنه يؤكد في آيات كثيرة على هذه القضية قضية التوحيد حتى لا يقع الناس في عبادة بعضهم بعضا فيقع الظلم والفساد في الأرض يشدهم سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد الذي من أسمائه الرحمن الرحيم الأسماء الحسنة كلها وله أعظم الأسماء وعرفهم بها ولذلك هنا القضية ترجع لقضية الفقر الذاتي والغنى الذاتي اللي هو مذهب السلف يثبت وجود الحق سبحانه وتعالى احنا ازاي يعني اثبتنا ان في خالق للكون اثبتنا ان في خالق للكون ما نقدرش نستغنى عنه من خلال فقرنا احنا احنا محتاجين فلازم واحد يدين فكل الخلائق عندها حاجه ولازم حد يسد لها الحاجه دي مين اللي هيديهم الرزق كل يوم وياكلهم مين اللي هيحرك قلوبهم مين اللي هيعطيهم هذه الأشياء دي مش في حد يبقى لازم واحد نرجع إليه يكون هو الصمد الذي السيد الكامل السيادة اللي ترجع إليه الخلائق تصمد إليه وترجع إليه يعني الصمد مش بس الذي لجو فلا كما قالوا لا هو السيد الذي ترجع إليه الخلائق عند الحاجة والافتقار ويبقى الفقير محتاجا لسيده هنا على الدوام لا في الدنيا فقط هب أنه عاش مظلوما ومات مقورا هل انتهت القصة هنا؟ يبنيه الحق سبحانه وتعالى ونصفه في الأخيرة ولذلك هنا يقول لك مسألة إيه الفقر مذهب أهل السنة والجماعة في قضية الافتقار يعني يقوله فيه في أن إيه توحيد الربوبية قائم على ان وصف الغنى والكمال وصف انفرض به رب العزة والجلال وتوحيد العبادة مبني على أن وصف الحاجة والافتقار وصف لازم لكل مخلوق على وجه الاضطرار ده حاجة افتقار فيك ما تقدرش حتى لو ادالك المال انت بقى كعاقل تقول انا ارجع باختياري فقرا الى ربي لكن هو لو مرجعش ربنا يترك يترك يترك لغاية ما يخليه في وقت من الاوقات في اذل ما يمكن فشو بقى تخيل واحد اصيب بمرض خبيس مع رشي دكتور لله عز وجل ربط الذل بالله منتهى نعم. العز ربط الافتقار أو الفقر لله تبارك وتعالى منتهى الغنى ولذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق بشرف العبودية الله أكبر صحيح. وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا مم. سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله هو كان يقوم من الليل زلا لله حتى تورمت قدمها فيسأل عن ذلك ويقول أفلا أكون عبدا شكورا أدي قمة التوحيد, قمة التوحيد... توحيد والعلى رسول الله صلى سبحان الله عليه وسلم ذاق حلاوة هذا المقام حتى احتاجه احتاج فعلا إلى أن يقوم بين يدي ربه فصار القيام الليل زادا لا إذ قال له ونعمة. ربه ومن الليل فتهجت به نافلة لي لا لك فهي زادك. وده وده وكمان في حاجة تأتي في صفحة إن سبحان الله مع إن ربنا سبحانه وتعالى يغني الخلائق من فقرهم ويرزقهم لا لحاجة تعود عليه بل الحاجة كلها على من يدعوه لتحقيق أسماء الحسن لتحقيق سبحان الله يعني لو أنهم رجعوا إلى مخلوقات فعبدوها وعظموها وأشركوا بالله عز وجل ولم يوحدوا الله ولم يقولوا الله لا إله إلا هو طب هذه المعبودة التي توجهتم إليها عمر ما في واحد أنت ستروح له إلا وهو يطلب حاجة له قبل ما مص... يديه فالحاجة مصالح. متبادلة أصحاب مصالح ولذلك المصلحة هي اللي بتحكم العباد لأن المصلحة حاجة وافتقار نعم. فأنا لي مصلحة يعني إحنا في رمضان مثلا لو قلنا إن الشخص بيطعم الفقير ويعمل خيره وما شبه ذلك ليه يعني أنت بتعمل كده ليه؟ عشان نفسك صحيح فأقول لك لا أنا بعملها لله تقول نا و... ولو أنت... بشق تمره أنا بعملها, ل... أنا, أنا بعملها لله بس أنت مش عايز أجري يعني في الأخرى ولك لا طبعا عايز ده أنت بتعطي اليتيم يا رسول أنا وكافر اليتيم كهتين وبتعمل كذا وكذا عشان الثواب اللي في الاخره لان انت طبيعه الحاجه موجوده فيك ده حتى المراء ولا يهز بالله يعطي لياخذ عشان ياخذ ثواب في الدنيا يعني هناك حاجه بس اهل التوحيد بقى عندهم ان الحاجة لانها في دمهم وفي طبيعتهم وفقر فقر ذاتي تلقائي عملوا لله لاجل الاخره الدنيا فقالوا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطاريرا مم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورة إنما يقولك لا أنا بعبد ربنا لا أريد جنة ولا نارا هو دي عبادة الكذب لا, لا يعرف السلف لا. هذا النوع من الله السلف لعبة. ما يعرفوش كلام دي ولذلك هذا الكلام يقول له اشتهر عن رابعة وإن ربع قالت ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن أعبدك حبا حب لذاتك العبادة ديت ما نعرفهاش م. السبب في كده إيه إن دي مش عبودية افتقار عبودية الافتقار هي للبشر أما رب العزة والجلال فهو وحده الذي يعطي لا لحاجة سبحانه وتعالى ما سواه إن طلب او فعل يأطلو حاجة او يعطي لحاجة إذن حقيقة المصلحة لو يعرفها العبد أن تكون الرحمة كلها بيد إله واحد سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشة الإنفاق وهذا نرى في واقع الحياة من يملك يضن بما يملك ويقهر غيره وكذا في المال في السلطة في كذا لكن قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قطور بطبعه شوفوا شوف شوف صفه البخل والزكوى واحد يقول انا مستغني كلمه خلي بالكم دي بتتردد على لسانه ناس كتير يقول لك انا مستغني ان كنت تقصد انت مستغني استغناء مطلق نقول لك لا ما ينفعش تقول انا مستغني عن ان اطلب حاجه الا من ربي سبحانه وتعالى استغنيت بالله إنما لو استغنى استغناء مطلقا إن نسى ربنا سبحانه وتعالى ولك أنا شايف أن النعمة عنده وتناسى الحق قال كلا ان الإنسان لا يطغى الرأاه استغنى يعني شايف نفسه استغنى ولك أنا مش محتاج, حد مش محتاج ربنا في حالي مش حتى كذا كذا إذا أخذت الأرض زخرفها وزيانت وظن أهلها أنهم قادرون عليها قال الله عز وجل شخص مصطفى الرأاه استغناء قال بعدها إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْرُّجْعَى يعني هترجعله هترجعله شئت أم أبيته هترجعله هو ده التوحيد فكون عبداً فاهماً نعم. في معاني العبودية إذن الشرك في الربوبية سببه إن الشخص لا يريد أن يكون عبداً لله عز وجل هو عايزين نربط هذا كلام بما بدأناه بآية الكرسي وهي موضوعه الربط بآية الكرسي هنا ان ربنا سبحانه وتعالى قال الله لا إله إلا هو فجعل أن أساس الـ الـ الـ الكمال في آية الكرسي مش بس العبادة لا توحد العبادة ودي لازم نتكلم عنها أكثر إزاي نوحد ربنا في العبادة لأن كثير من الناس وقعوا في الشرك بالله عز وجل دون أن يشعروا ولم يميزوا الفرق بين العبادة وتوحد العبادة يعني واحد بيصلي آه لكن هو بيعبد الله وتلاقيه برضو بيخضع لغير الله عز وجل ذكرت الصلاة هل مفهوم العبادة هنا هو الصلاة؟ لا بس مش الصلاة بس مم. لا العبادة معناها خضوع تام للمعبود في كل الأوامر والنوات في الأوامر التكلفية واجبات او ترك محرمات ويزداد قربة بفعل المستحبات وترك المكروهات مم. اللي هي طريق الولاية الحقيقية يعني العباده تكون يعني يكون عبدا لله باداء الصلوات باداء الاوامر التكليفيه كلها عبدا لله باداء, بأداء الزكاه بأداء الزكاه عبدا لله بطاعه الله في م. بلده في نفسي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتكم المفهوم العبوديه, العبودية يشمل كل, كل حاجه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين شامل في كله م. ولذلك هنا يعني مساله العبودية لله تبارك وتعالى احنا عايزين نقول ان العبادة خضوع لله تبارك وتعالى بس ما تنفيش الشرك اللي في الشرك توحيد العبادة لله مم. دايما انتوا بتأكد لنا على انا أن لازم نبال بها وحتى ان ربنا لما نبه فقاية الكرسي ما تكلمش عن العبادة مم. العبادة دي فينا فطرة غصبا عنك حتعبود ان ما كانش ربنا هتعبود غيره فانت عبد عبد مم. ان ما واحد اللي دعره عبد الهوى ابليس او اسوط الطغاء كلهم ولذلك شف فينا في إبليس ربنا مؤلم إليكم وإسكد. يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وإذ كنا الملائكة تسجدوا آدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر فالاستكبار صفة ما هي صفة العبد الكبرياء صفة الرب سبحانه وتعالى فإذا استكبر فقد طغى هذا الشخص وأراد أن يتشبه بله حتى لو في زر م. لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال وزارة من الكبر فإبليس هو أبو الكبر ولذلك لما نزل أراد أن يشبه نفسه بالله عز وجل ويجعل نفسه يعني قدوة كل أهل الضلال في هذا العالم فأول ما نزل زي ما رسول عليه السلام قال نصب عرشه على الماء اشمعنا ينصب عرشه على الماء ليتشبه باستواء الله على عرشه في السماء ودي مسألة في منتهى الخطورة ينبغي أن نلتفت إليها فضل الدكتور أن أحد أهم وظائف إبليس أو بدايات طغيانه بعد أن استكبر وطرد من الجنة النزل إلى الأرض قضية التوحيد و... يهدمها و... و... ويهدمها ولخبط الناس و... و... ويهدم كمان يا شيخ مصطفى م. موضوع توحيد العبادة لله لأنه خلاص ما عادش قدامه مجال للعبادة هو خلاص كفر بربنا سبحانه نعم. فالعبادة خلاص حرم منها فعايز يحرم الآخرين فرد في جانب التوحيد ي... الذي تبن عليه كل العبادات الرسالة السلام قال إن إبليس يضع عرشه على الماء سبحان الله ده بشمعنى يعني حكاية وضع العرش على الماء هو تلاقيه في المحيط الهادي في المحيطة الأطلانطية أي حتة ما تعرفش هو نسب عرش على الماء لا تعرفين إبليس فأنا, فانا حتة في العالم م. لكن هو على الأرض إبليس الكبير طبعا م. وبيجمع زرية بتاعته ثم يبعثه صرايزا ما تصلا بيقول م. فهو بيجي يفتن العباد بحيث أن كل واحد يطغى عشان يبقى أسوة الطواغط كلها إبليس ولذلك سميت طاغوط اللي هو إبليس طاغوطا على هذا الاعتبار لأنه طاغى عن حده حد العبودية وبغى فأراد أن يتشبه برب العزة والجلال ولذلك ما فيش آية ذكر فيها الطاغوط إلا ربنا سبحانه وتعالى يذكر فيها الشيطان على إنه هو الكبير بتاعهم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوط يقول بعد فقاتلوا أولياء الشيطان ممم إنك إلى الشيطان كان ضعيف شوف مثلا يقول إيه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزلوا إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت <تصفيق> ثم قال وقد أمروا أن يكفروا به ويريدوا الشيطان <تصفيق> أن يضلهم ضلالا بعيدا سبحان الله فأي حاجة تذكر فيها الطاغوت تلاقي وراها الشيطان على طول لأنه هو المؤسس لمملكة الطواغت في هذا العالم وسبحان الله الآية دي لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله الكلام عن العبادة وهذه أول درس من دروس آية الكرسية المدخل وحدثتنا فضلتك عن فرق بين العبادة وتوحيد العبادة في كلام رائع وجميل ثم واجتنبوا الطاغوت وحدثتنا سابقا عن دور آية الكرسية في تحريز المسلم وصيانته من الطاغوت الكبير وهو الشيطان اجتنبوا الطاغوت ناخذ منها باب الاحتراز واحنا في نهايه الحلقه لا استنى شوف <تصفيق> والحقيقه كلما <تصفيق> كل وصلنا إلى يعني نقطه وهكذا ينبع الخير تتفجر ونابع النور يعني هنا شوف رساله بيحضنا على دايما الرجوع لافتقار الرب سبحانه وتعالى عشان كسر الطاغوت دا. ففي كل صباح ومساء همو بقول لي بس هقولي الحديث ده كفاية او كان في كلام جميل انتهت الحلقة يعني لا يعني بقول لي, إذا بقول لي فاطمة ما يمنعك ان تسمعي ما اصيك به ان تقولي اذا اصبحت واذا امسيت يا حي قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرف تعين ده كلام صحيح. رسول الله سلام لفاطمة يعلمها التوحيد هذا معنى خلوص وإخلاص العبودية لله ولا تكني إلى نفسي طرف طعين أنا أعرف أن حضرتك <تصفيق> عندك كلام كثير <تصفيق> وربما يعني لا تكفي حلقات كثيرة عن آية الكرسية لكن هذه يعني وقفات ومحطات مع هذه الآية الكريمة أعظم آية والذي يعني سمينا به بحق اسم هذا البرنامج الذي يسعدنا دائما في فضيلة دكتور محمود عبد الرازق الرضوان الذي نشكره وندعو له بالخير جزاك الله خيرا وكذلك نشكر مخرج الحلقة هشام النجار وتحياتي لكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahir Rahmanir Rahim Allahu ilaha illa al-Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون بشيء من علمه إلا بما شاء